إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ فِي شُغُلٍ فََاكِهُونَ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَمَن تَزَغَّى يَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ من جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخصب على أفواههم وتكلمنا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعيورهم فاستمقوا السراط فأنا يبطرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وَمَن يُعَنِّرُهُ نَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن عَلَّنَّهُ الشِّعْرَ مَا يَنفَعُهُ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ يُنذِرُ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ